أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبيل اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا نَفْرَكَ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِن عِنْدِنَا إنا كنا برسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سماوات والأرض وما بينهما إن ربكم ورد آبائكم الأولين بل فِي في شك يلعبون فارتقد سماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ذٰلِكَ شِفَاءٌ لِّلْعَذَابِ إِنَّا نُمِدُّهُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ لِيَكُونَ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ لَقَدْ ثم تولوا عنه <ترجمة> وقالوا معلم مجنون بسم الله الرحمن وما أذراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فنزلوا الملائك فس الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطع الفجر صدق الله العظيم.